يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوقه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أن يضرب مثلا مَثَلًا مَّبَعُوَةً فَمَا فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا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 أولئك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين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 therein they are يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهديكم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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحدة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 الله. ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة, مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 اَتَطْمَعُونَ اَنْ يؤمنوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يحرفونه ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُّوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا بيثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بِقُوَّةٍ واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما بِهِ به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهداه وهداه وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبيريل وميكان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 دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وما يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل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 حَسَدَ مِنْ عِيادِ أَعْفُوْهُم مِنْ بَعْدِ ما تبين لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُ وَاصْفَحُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُ لِأَعْفُوْكُم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بما تعملون بصير، وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرة، تلك أمانهم. قل هاتوا برهانكم إنكم صادقين.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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عن أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَى النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ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 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا قل بل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 ءامَنَ النَّاسُ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وَإِنْ كانت لَكَبِيرَةً إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إِيمَانَكُمْ إِنَّ الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قِبْلَةً ترضاها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 امن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تاموا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم نعمه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم الظنون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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دادة وتصري في الرياح والسحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنزابا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل أبه لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثن عليه إن الله غفور رحيم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 ذلك تخفيف من ربكم وَرَحْمَةٌ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون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 ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وَأَنتُمْ عاكِفونَ فِي المساجدَ تلك حدود الله فلا تقرضوها كذلك يبين الله آياته للناس الناس الأعلم يتقون ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي موار لقيت للناس والحج وليس البر أن تأتي البيوت من غورها ولكن. بر من اتقى واقتوا من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتمة أشد من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 فإِن انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ آذَوْنَا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين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 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر وإلى الله ترجع الامور سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه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 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون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 وَإِن عزموا الطلاق فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قرون وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ إِن كُنَّ يؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان, أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمعروف أَوْ سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيَاتِ الله هجوا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 فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف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 وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم إلا أن, يعفون الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم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 فلما فصل طالوت بالجنود قال إِنَّ الله مبتليكم بنهر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 قال الذين يظنون أنهم مناقوا الله كم من, فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقالا في لها والله سميع عليم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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الملك إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ربي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله الضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يقتل حكمة ما يشاء، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتَ يَخِيرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُلُوَّ الْبَابِ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن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 أو ضعيفا أو لا يستطيع ان يمله او لا يستطيع ان يمله فليملل ولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى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 ما يكتمها فإنّه آثم قلبه والله بما تعمون عليه.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 لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا